بسم الله الرحمن الرحيم ا ذ ا ب م تلك ايات الكتاب الحكيم هدى ورحمه للمحسنين الذين يقيمون الصلاه وياتون الزكاه وهم بالاخره هم يوقنون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 وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَاللَّهُ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَن فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا كَأَن فِي أُذُنَيْهِ صَمَّاً فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لهم جنات